Solo, solo al Rasul. Walid is Zara Albatul. Solo, solo صلوا صلوا ع الرسول والد الزهر البتول صلوا صلوا ع الرسول والد الزهر البتول يا حبيب الله محمد أمرك طاع عرض طول يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض وطول ذكرك بلسم غذا الروح يلي حبك نبض روح ياروحي ويا بعد الروح غيرك اعشق مش معقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ذكرك بلسم غذا الروح يلي حبك نبض غروح يا روحي ويا بعد الروح غيرك أعشق مش معقول صلوا صلوا ع الرسول والد الزهر البتول صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول يا حبيب الله أمرك طاعة عرض وطول يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض وطول شربة حوضك منها مطيب يا زهر يا نفح الطيب يا صادق يا أهل الطيب صادق صادق فيما تقول صلى الله على صلى الله عليه وسلم شربة حوضك منها مطيب يا زهر يا نفح الطيب يا صادق يا أهل الطيب صادق صادق فيما تقول صلوا صلوا عن رسول والد صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض طول يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض طول كفت ناس حبك كيف وانت بقلبي حب كيف يلي حبك فاقل كيف انسى حبك مش معقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كيف تنسى حبك كيف وانت بقلبي حب كيف ياللي حبك فاقل كيف أنسى حبك مش معقول مش صلوا صلوا على الرسول والد الزهر الباتون صلوا صلوا صلو على الرسول والد الزهر الباتون يا حبيب الله محمد يا حبيب الله محمد امر الطاع ع حقوقه صلوا على الرسول ولد السهر البتول صلوا صموا على الرسول ولد البتول صلوا على الرسول سهر البتول صلو